قال وقد ورد هذا الحديث هكذا عن جماعة من الصحابة منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه من رواية حديث بن اليمامة عنه وسيأتي في أحاديث الشفاعة والعجب كل العجب من إراد الائمه لهذا الحديث في أكثر طرقه لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى في إتيان الرب لفصل القضاء كما ورد هذا في حديث الصور كما تقدم وهو المقصود في هذا المقام ومقتضى سياق اول الحديث فإن الناس إنما يستشفعون إلى آدم فمن بعده من الأنبياء في أن يفصل بين الناس ليستريحوا من مقامهم ذلك كما دلت عليه سياقاته من سائر طرقه فإذا وصلوا إلى المحز إنما يذكرون الشفاعة في عصاة الأمة وإخراجهم من النار وكأن مقصود السلف في الاقتصار على هذا المقدار من الحديث هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزله الذين ينكرون خروج أحد من النار بعد أن يدخلها فيذكرون هذا القدر في الحديث الذي فيه النص الصريح في الرد عليهم فيما ذهبوا إليه من البدعة المخالفة للأحاديث وقد جاء التصريح بذلك في حديث الصور كما تقدم أن الناس يذهبون إلى آدم وكما تقدم يا هذا أمر متفق عليه لا خلاف فيه لهذا نظر أنه لا حاجة إلى ذكره وإنما الحاجة في الشيء الذي ينكره أهل اللداء من الخوالج والمعتزلة فهم ينكرون أن يخرج أحدا من النار إذا دخلها أو أن أحدا ينتفع بالشفاعه من أهل الاجرام والمعاصي إن الله جل وعلا تنفعهم شفاعة الشافعين يأخذون نصوصا عامة في الكافرين والمشركين ويجعلونها عامة على كل من عصى أو قيل فيه وعيد ولهذا هم يحكمون في نصوص الوعيد بأنهم يقولون انها واقعة أما المعتزلة فيوجبون ذلك على الله جل وعلا تعالى آه. الله هو تقدس يقولون يجب على الله أن يعاقب كما يجب عليه ان يثيب الطائعين ومن الذي اوجب على الله زعموا انها عقولهم اوجبت ذلك وهذا زعم فاسد بل زعم باطل بعيد والله جل وعلا هو الحاكم بين خلقه وهو المالك لكل شيء فاذا شاء عفا واذا شاء اخذ ولكنه جل وعلا لا يظلم احد شيئا وعندهم مثل هذا ان هذه من الأصول من اصول الدين تنفيذ الوعيد يعني اثابه الطائر وعقاب العاصي يجعلون هذا من اصول الإسلام عندهم وهو اصل مبتدع مخترع الله اما اهل السنه هم يقولون من مات على التوحيد فماله إلى الجنة إن شاء الله جل وعلا عفى عنه بلا مؤاخذة وبلا عذاب وإن شاء أخذه وعاقبه بجرمه وذنبه ثم ماله ما إلى دخول الجنة إذا أخذ العقاب الذي عقابه الله جل وعلا وقد تواترت الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كون جماعات كثيرة من أهل التوحيد يدخلون النار ولهذا وردت حديث الشفاعه فيهم كما تواتر عنه صلى الله عليه وسلم أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه حرمت عليه النار ولا بد من الجمع بين هذه النصوص فيقال يعني من احسن طرق الجمع في هذا ان من قال لا اله الا الله تائبا مخلصا ومات على هذا ان النار تحكم عليه اما مجرد قول لا اله الا الله فلا يلزم من ذلك تحريم النار قد يدخل النار بذنوبه وقد يأف الله عنه لقوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فجعل كل ما دون الشرك تحت مشيئته إذا شاء غفره وإذا شاء أخذ به وعاقب صاحبه الذي هذا الذي ذلت عليه النصوص وهي تجتمع في هذا أما هؤلاء فهم اتبعوا الأهواء نعم قال وقد جاء التصريح بذلك في حديث الصور كما تقدم أن الناس يذهبون إلى آدم ثم موز. إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى حديث الصور تقدم أنه مجموع من عدة روايات وليس حديثا واحدا في رواية ضعيفة ورواية صحيحة وغيرها وقد صرح الراوي بذلك في بعض طرقه أنه جمعها على هذا ما يعتمد عليه جملة إنما يعتمد على الحديث الصحيحة الثالثه هي حديث الشفاء مثل حديث بسعيد حديث بهريرة على المتفق عليهما وغيرهما كثير الشفاعة فيها حديث كثيرة بلضت حد التواتر التواتر المعنوي وأما التواتر اللفظي فهذا قليل جدا نعم قال ثم يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذهب فيسجد لله تحت العرش في مكان يقال له الفحص فيقول الله عز وجل ما شأنك فأقول يا ربي أعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك فاقضي بينهم فيقول شفعتك أنا آتيكم فأقضي بينكم قال فأرجع فاقف مع الناس إلى أن قال فيضع الله كرسيه حيث شاء من أرضه وذكر الحديث كما تقدم يضع كرسيه الذي هو عرشه يكون مستوى عليه تعالى وتقدس وهذا سبب أنه معناه أنه جل وعلا يأتي إلى الأرض وهو فوق كل شيء فوق السماوات وفوق كل شيء ولا يكون شيء فوقه وصفات الله جل وعلا تخصه لا يجوز أن يقاس بالمعهودات عند الناس والمشاهدات الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في فعله ولا في صفاته تعالى وتقدس فيجب أن يعتقد هذا ويعلم الإنسان أنه لا شبيه له لا في نفسه ولا فيما يتصف به ولا فيما يفعله وإذا كان كذلك سلم من شبهات المشبهة والمعطلة وغيرهم الذين ظلوا في هذا الباب في معرفة الله جل وعلا التي يجب أن تكون المعرفة مبنية على النص الذي جاء به الوحي ليست على الاراء ولا على العقول لأن الاراء والعقول لا تدرك من ذلك الشيء وهو خلاف مع المعهود الذي تعهد وهذا كثير في أخبار اخبار النبي صلى الله عليه وسلم و... واخبار الله جل وعلا عن نفسه نعم وقال عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن الحسين زين العابدين قال يقول الله جل وعلا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض ثم نفخ فيه اخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون يعني أشرقت الأرض بنور ربها إذا جاء ليفصل بين خلقه تعالى وتقدس نعم وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن الحسين زين العابدين أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة مد الله الأرض مد الأديم حتى لا يكون لبشر من الناس إلا موضع قدميه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكون أول من يدعى وجبريل عن يمين الرحمن عز وجل والله والله ما رآه قبلها فأقول أي رب إن هذا أخبرني أنك أرسلته إلي فيقول الله صدق ثم أشفع فيقول ثم أشفع فأقول يا رب عبادك عبدوك في أطراف الأرض قال فهو المقام المحمود هذا مرسل من هذا الوجه أسألوا نعم قال وعندي أن معنى قوله عبادك عبدوك في أطراف الأرض أي وقوف في أطراف الأرض أي الناس مجتمعون في صعيد واحد مؤمنهم وكافرهم فيشفع فيهم عند الله ليأتي لفصل القضاء بين عباده لكن قوله في أطراف الأرض سبقنا يقول مد الأديم ولا يجد الإنسان إلا موطع قدميه كيف يكونوا بأطراف الأرض الناس من أولهم إلى آخرهم جنهم وإنسهم كلهم واقفون ومد الأديم الأديم هو الجلد جلد الضعن أو المعز أو غيرها إذا يوم يمسكه يمس يمس وإثنان يو ويمسونه حتى يتسع ويكون أكبر منه في أم كما يكون ومدها هكذا حتى تتسع للناس لكثرتهم لأنها على وضعها الحالي هذا ما تتسع الوضعها الحالي هذا ما تتسع للخلق فأزيلت الجبال وأزيلت البحار وأزيل ما عليها من من ومنطويات ومن حتى يطف فوقها وتتسع لهم ما في جلوس إنسان يجلس ما في جلوس قيام قيام على أرجلهم كما قال الله جل وعلا يوم يقوم الناس لرب العالمين ومثل مر زمن طويل منهم من يقف خمسين في هذا اليوم من قطاره خمسين ألف سنه يعني شيء صعب جدا ابن ادم لا تنتظره احوال امامه لو عقلها وامن بها كما ينبغي ما يهناها لا بنوم ولا باكل ولا بحياة ولكن الغفله والامل والاشياء التي وضعف الايمان لأن الناس كذلك الناس لا يؤمن بهذه الأشياء وإن كان إيمانه فهو إيمان ضعيف لا يقوى على أنه يعمل على ضوء ذلك نعم قال فيشفع فيهم عند الله ليأتي لفصل القضاء بين عباده ويميز مؤمنهم من كافرهم في الموقف والمصير والحال والمآل ولهذا قال توجيه هذا لحكمه أرادها الله والا الله جل وعلا بقدرته ان يحاسبهم وهو على عرشهم ويكلمهم ولكن ياتي حتى يشاهدوه كما قال الله صلى الله عليه وسلم في حديث عدي الذي في الصحيح واعلم ان كل واحد منكم سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب يحجبه ولا ترجمات يكلمه الاسف عبد لله يقول الم يأتيك رسولي الم صح بدنك الم انم عليك ماذا عملت فما الحيله والحجه ما فيه امام الانسان ثم الكلام هذا يكون في ان واحد الناس كلهم كل واحد يرى أنه يكلم وحده وهو جل وعلا يكلم الجميع ويحاسبهم وهو سريع الحساب يحاسبهم في آن واحد ولهذا نقول صفاء أفعاله لا يجوز أن تقاس في أفعال غيره وأمور الدنيا أيضا الآن في, في هذه الأرض وفي السماء وفي كل مكان خلقه الله عباد لله يعبدونه سبحونه ويستدون له في آن واحد كل واحد يستمع له ولا يشغله استماعه لهذا عن سماعه لهذا في آن واحد كيف مثل الامور التي يعني إذا جاء مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه ينزل لآخر الليل إذا بقي ثلث الليل يأتي هؤلاء الذين لا يعرفون الله ولا يقدرون قدره يقولون كيف ينزل اخر الليل اخر الليل يختلف اخر الليل في هذا البلد غير اخر الليل في البلد الثاني يقول اختلاف هذا بالنسبة لك الضعيف المسكين أما بنسبة رب العالمين فهو شيء واحد مثل ما كونه يستمع للخلق في آن واحد وكونه يحاسبهم في آن واحد تعالى الله وتقدس نعم ولهذا قال ابن جرير قال أكثر أهل التأويل في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا هو المقام الذي يقومه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة للشفاعة للناس ليريحهم ربهم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم وقال البخاري حدثنا إسماعيل بن أبان، حدثنا أبو الأحوص عن آدم بن علي أنه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا كل أمة تتبع نبيها يقولون يا فلان اشفع يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني كل أمة المؤمنة به. أما الكافرون فهم شيء واحد في أمة واحدة والانبياء مع من, من استجاب لهم كما ثبت في الصحيح حديث ابن عباس يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ومعه الرهط والنبي وليس معه احد يعني يبعث الى قومه فياتي ما استجاب له رجل واحد فياتي وحده مثل لوط عليه السلام خرج من بين قومه ليس معه الا بناته وكلهم كذبوا به حتى زوجته فهذا من عجائب بني ادم يرسل اليهم جل وعلا رسولا بايات فيردون دعوته ويستجيئون الشيطان تتبعون الشياطين شياطين الجن والانس وليس ف... الا وليس رسولا الا واجبا جاء بايات تدل على صدقه كما ثبت في صحيح مسلم ما من نبي الا اعطي ما على مثله امن البشر نعم ما... قال كل أمة تتبع نبيها يقولون يا فلان اشفع يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذلك يوم يبعثه الله مقاما محمودا قال ورواه حمزه بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثند ما علقه ها هنا في موضع آخر في الصحيح فقال في كتاب الزكاة حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم وقال إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن فبينما هم كذلك اذ استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم استغاثوا يعني طلبوا الشفاعة والاستغاثه بالحي القادر الحاضر لا بأس بها فيما يقدر عليه فالأنبياء معهم في الموقف خاطبونهم لهذا يذهبون إلى ويعرفونهم إن هذا آدم وهذا نوح وهذا موسى وهذا إلى وهذا لأن الخلق كلهم مجموعون في ذلك المكان تقيهم وشقيهم ولكن فرق فرق كبير إنهم من هو في راحة ومن هو في شقع وعذاب فالجام العرق الذي يصل إلى الأذنين ليس لكل أحد وانما لبعضهم وبعضهم لا يعرق وبعضهم يعرق الى كعبيه وبعضهم الى ركبتيه وهكذا على حسب اعمالهم وهذه اختلافات يعني في ان واحد والشمس واقفه فوقهم والله جل وعلا حاسبهم يحاسبهم على قدر ايضا اعمالهم وسبق ان الحساب أنواع أن من المؤمنين من لا يحاسب وإنما يؤمر به الجنة بلا حساب كما في حديث ابن عباس قيل هذه أمتك وفيهم سبعون ألف يدخلون الجنة بلا حساب ومنهم من يذهب إلى النار بلا محاسبة وإنما تعرض عليه أعمال فقط يعرف بها كل عملت كذا وجاءت كالرسول تؤمن بها ولا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم وإنما المحاسب المحال على الحساب في المخلطين الذين جمعوا بين الحسنات والسيئات ولا يوجد أحد من البشر إلا وله سيئات ولكن إذا عثى الله جل وعلا عن الإنسان من أول وهله فإنه لا نعم. قال زاد عبد الله بن يوسف حدثني الليث عن ابن أبي جعفر فيشفع ليقضي بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده فيه أهل الجمع كلهم هذا الذي يقول من كثير انه عجب منهم كيف مثلا يذكرون الحديث في الكبرى ثم لا يذكرها ويذهب إلى افتتاح باب الجنة هذه الشفاعة الثانية وله شفاعات بعد ذلك هو وغيره والمقصود في المقام المحمود الذي يخصه لا يشاركه فيه أحد لا من الملائكة ولا من الرسل وهو الشفاء في أن يفصل بين عباده وهذا يقع للكافرين والمؤمنين والمنافقين وكل من في الموقف فالفصل بينهم أن الكفار يذهبون إلى النار وأهل الجنة يحاسبون على حسب درجاتهم وأعمالهم وقد جاء تفصيل ذلك في حديث الشفاعه الذي رواه أبو سعيد الخدري وكذلك أبو هريرة في وكذلك في الحديث الآخر الذي رواه الدارمي وغيره في سياق هذا الحديث يعني في رواية نخط أنه إذا أتى يخاطبهم جل وعلا يعني إذا جاء للفصل فكون ليس عدلا مني أن أولي كل واحد ما كان يتولاه في الدنيا من الجواب جواب أنه بلأ هذا العدل فيؤتى بكل معبود عبد في الأرض من صنم وإلا إنسان وإلا حيوان وإلا حجر ومن كان يعبد مؤمنا أو وليا او نبيا او ملكا يؤتى بصوره ذلك المعبود الذي تصورها العابد شيطان بتلك الصوره فيقال لهم اتبعوا ابوداتكم فيتبعونها الى جهنم يلقون فيها كما قال الله جل وعلا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون العابد والمعبود فيبقى بقية الناس وهم أقل لأن أكثر الناس ذهب إلى النار هؤلاء كما سيأتي إن الله يأتيهم فيقول لهم ما الذي ابقاكم وقد ذهب الناس فيقولون تركناهم أحوج ما كنا إليهم يعني في الدنيا أما اليوم فلا نحتاج إليهم بشيء ولنا رب ننتظره فيقول, أن فيقول أنا ربكم وقد تنكر عليهم فيقولون نعوذ بالله من كذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفنا فيقول هل بينكم وبينه آية فيقولون نعم الساق فيكشف عن ساقه فيخرون له سجدا ويبقى المنافق ظهره طبقة واحدة إذا أراد أن يسجد خر على قفه كما قال الله جل وعلا يوم يكشف عن ساقه ويدعون إلى السجود فلا يستطيع هؤلاء الذين امروا بالسجود لله في الدنيا فابوا نعم قال وكذا رواه ابن جرير عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب بن الليث عن أبيه به بنحوه ذكر ما ورد في الحوض النبوي المحمدي سقانا الله منه يوم القيامة اختلف أين موضع الحوض هل هو بالموقف قبل النار أو بعدها لأنه لم يأتي التعيين وآمنوا من يقول أنه بعد النار يعني بعد العبور على الجسر وهذا لا تقتضيه الحال فالحديث يفهم منها والله أعلم انه في الموقف لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم تردونه على أضمأ ما كنتم أضمأ ناعدة كنتم وقال إنه يأتي قوم وانا قائم عليه هو قائم عند الحوض فأدودهم عن حوضي ويؤتى بقوم فإذا عرفتهم حيل بيني وبينهم فأقول إلى أين فيقولون إلى النار والله فيقول وما شأنهم يقولون ما زالوا مرتدين على اعقابهم فأقول سحقا سحقا لهم وهؤلاء الله اعلم الذين ارتدوا في زمن جدة لأن العرب كلهم ارتدوا ولم يبق على الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا أهل المدينة صحابته وأهل مكة وأهل الطائف وبلد في في أما البقيه كلهم ارتدوا وكفروا بالله فمنهم من مات كافرا وقتل لان الصحابة صاروا يقاتلونهم حتى أرجعوهم في خلافة أبي بكر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما توفي في جزيرة العرب كلها دخلت في الإسلام كل من في جزيرة العرب دخل في الإسلام وأكثرهم القبائل لم يأتوا وانما صاروا يرسلون وفودا يخبرون الرسول بانهم امنوا فكل قبيله ترسل وفد ولهذا سن سميت سنه التسع من الهجره سنه الوفود بكثرتهم فهؤلاء هم الذين ارتدوا اما تاويل الحديث بانهم الصحابه هذا كذب الصحابه هم افضل خلق الله بعد الأنبياء فهم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه وكم من آية في كتاب الله في عليهم ووعدهم بالحسنى والجنة وهم الذين صاروا واسطة بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم نقلوا إلينا الشرع كما بلغهم إياه الرسول وهم الذين فتحوا البلاد فتحوا الإسلام لقلوب الناس ودخل الناس في دين الله بعد ذلك في مشارق الأرض ومغاربها ولهذا ما تجد منهم من مات في المدينة إلا كله كلهم ماتوا في الشرق والغرب مجاهدين في سبيل الله وليس قصدهم أنهم يتحصلون على دنيا وإنما إبلاغ الأمة لهذا الخير الذي جاء به المصطفى صلوات الله وسلامه عليه قد فعلوا وفتحت القلوب على أيديهم بقى قبل فتح البلاد فتحت القلوب بالإيمان والطاعة إلا من أراد الله جل وعلا شقاعة لابد أولى الذين يقاومون ويقاتلون في سبيل الشيطان كثرة ولكن الله جل وعلا دحرهم وغلبوا على أيدي الصحابة فوصلت الفتوحات إلى أقصى الأرض شرقا وغربا كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم على أيدي صحابته رضوان الله عليه قال من الأحاديث المتواترة المتعددة من الطرق الكثيرة المتظافرة وإن رغمت أنوف كثير من المبتدعه النافرة المكابرة القائلين بجحوده المنكرين لوجوده وأخلق بهم أي حال بينهم وبين وروده كما قال بعض السلف من كذب بكرامة لم ينلها ولو اطلع المنكر للحوض على ما سنورده من الأحاديث قبل مقالته لم يقلها اللهم سبحان يقولها لأنهم وضعوا لأنفسهم قواعد ردوا بها النصوص فقالوا مثلا هذه الأمور لا تقبل إلا بلا أخبار المتواترة أما أخبار الأحاد فلا تدل على العلم ما تقتضي العلم ردوا على حديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حتى القرآن ردوه قالوا وإن كانت ألفاظه قطعية الثبوت بدلالتها ظنية الا يقبلونه نعم هذا طب. الذي يريد الله ضلاله لا حيله فيه من اضله الله لو جئته بكل ايه ما يؤمن نعم قال روى حديث الحوض جماعة من الصحابة رضي الله عنهم منهم أبي بن كعب وأنا من ثمانين رجل من الصحابة كلهم روووا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم منهم الخلفاء الاربعه نعم قال منهم ابي بن كعب وانس بن مالك والحسن بن علي وحمزه بن عبد المطلب والبراء بن عازم وبريد بن الحصيب وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجابر بن سمره وجابر بن عبد الله وجرير بن عبد الله البجلي وحارثة بن وهب وحذيفة بن اسيد وحذيفة بن اليمان وزيد بن ارقم وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن مسعود وعتبة بن عبد السلمي بن عبد ابن عبد السلمي م. وعثمان بن مضعون والمستورد وعقبة بن عامر الجهني والنواس بن سمعان وأبو أمامة الباهلي وأبو بردة الأسلمي وأبو بكرة وأبو ذر الغفاري وأبو سعيد الخدري وخولة بنت قيت وأبو هريرة الدوسي وأسماء بنت أبي بكر وعائشة وأم سلمة وامرأة حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من بني النجار رضي الله عنهم أجمعين قد افرد هذا الحديث في كتب خاصة حديث الحرب فتوسع في إرادها فبلغات الذين روها بلغوا ثمانين نفسا من الصحابة لا شك في بعضها ضعيف وبعضها تسابت تديف الصحيحين وبعضها حسن وغير ذلك نعم ولكن إذا سمعت مثل هذا الكثرة تجدي وتنفع للمكذب يوجد أكثر منها ومع ذلك لا يصدقون وما صدقوا كتاب الله بل الله جل وعلا يقول في الكفار ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ولا نكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لايمانه ليس هذا العجب يعني بعدما يشاهدون النار ويتمنون انهم يردون الى الدنيا حتى يؤمنوا قالوا الله جل وعلا لو ردوا لعادوا إلى كفرهم وهجوره لأنهم خلقوا لجهنم نعم. قال رواية أبي بن كعب الأنصاري قال أبو قاسم من الطبراني حدثنا أبو زرعة الدمشقي حدثنا محمد بن الصلت حدثنا عبد الغفار بن القاسم عن عدي بن ثابت عن ذر بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الحوض فقالوا يا رسول الله وما الحوب فقال ماؤه أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك من شرب منه شربة لم يظما أبدا ومن صرف عنه لم يروى أبدا لم يروى أبدا ورواه أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب السنة حدثنا عقبة بن مكرم الحوض في اللغة مجتمع الماء كل مجتمع يحبس يسمى حوض وهو حوض خاص وورد أنه يصب فيه مزابان من الجنة وهذا الذي جعل بعض العلماء يقول إنه بعد العبور من الصراط لأن النار احاطت للناس في ذلك الموقف فكيف يصب الميزاب الميزاب تصب من الجنة يقول الله جل وعلا قدرته صالحة لكل شيء ولا يحول بين مراده شيء تعالى وتقدس. إرادة يصب يصب ولو مع النار نفسه ولا والنار الجنة فوق والنار في الأرض حيطه بالناس والعبور ما هو العبور إلى مكان ثاني إلى الأرض العبور من فوق النار إلى الفوق إلى الجنة وليس العبور على الأقدام وان كان يوضع صراط صراط حسي وعلى هذا الصراط من يثبت ومن كما سياتي ومن هم من لا يثبت مع أنه في الواقع يوضع شيء فوق النار يراد منك أن تعبر عليه في هذه الدنيا ما يمكن ما يستطيع الانسان يصر تحته حفرة وأراد أن يعبر على خشبه ولا ما استطاع ويشاهد الذي تحته وكيف هو النار النار تحته هو حامي إذن العبور ليس بالجسم بالقوة العبور بالعمل من استقام في هذه الدنيا على الصراط الذي جاء به المصطفى استقام على ذاك الصراط وإلا زلت قدمه إلى النار نسأل الله نعم قال ورواه أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب السنة حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا يونس بن بكير حدثنا عبد الغفار بن القاسم فذكره بإسناده نحوه ولفظه قيل يا رسول الله وما الحوض قال والذي نفسي بيده إن, شرب إن شرابه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك وانيته أكثر عددا من النجوم إنه من الجنة هو هو جاء من الجنة نعم ولهذا الذي يشرب مرة ما يضم أبدا نعم قال وآنيته كل نبي له حوض ولكن أوسعها وأعظمها وأكثرها واردا حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أما قول بعض العلماء في استثنائه لصالح عليه السلام يقول انه حوضه ضرع ناقته اليس صحيح حديثه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال وآنيته أكثر عددا من النجوم لا يشرب منه إنسان فيضمأ أبدا ولا يصرف عنه إنسان فيروى أبدا لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب ولا الإمام أحمد روايه أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال البخاري حدثنا سعيد بن عفير حدثنا ابن وهب عن يونس قال ابن شهاب حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قدر حوضي كما بين هيلتاء وصنعاء من اليمن وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء وكذا رواه مسلم عن حرمله عن ابن وهب به هذا أكثر يعني مسافة من الحديث السابق يظهر أنها هي إيلات المعروفه الآن في فلسطين وهي اسم قديم يقال هي القريه التي مسخ الله بعض اهلها الى قرده وخنازير حينما تحيلوا على ما حرمه الله جل وعلا فالمسافة منها الى صنعاء طويله يعني مسافه طويله هذا وطوله عرضه مثل طوله فمع ذلك يتزاحم الناس عليه وكل من ورد شرب لانه يجد اناء بقدر بقدر الواردين كثرة فاذا شرب صدر فياتي غيره هكذا حتى تنتهي الذي ارادهم الله جل وعلا يشرب من هذا وهذا اول كرامه ونعمة يعطيها الله جل وعلا أهل الموقف من المؤمنين هذا لأهل السنة أما الذي يخالف سنة المصطفى فإنه يطرد عن الشرب من هذا الحول نسأل الله عليه. كما جاء في الحديث السابق نعم طريق أخرى عن انس بن مالك رضي الله عنه <تصفيق>